بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولايل عش و الشفعي والود والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعد إرم ذات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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما. كلا Kælla دكت duttet الأرض dækken dækken وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة